أعوذ بسم ا ا ل ل ل ه عليكم من بسم الله ش ي ط ا ا ن ر ج ي م بسم ا ل ل الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاه والسلام على من بعثه الله عز وجل إ ل ى الخلق كافه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه وصحبه تسليما كثيرا أ م ا بعد ف إ ن من أ ص و ل ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة التي ينبغي أ ن يسلم بها كل مسلم أن ان ل ق ر آ هو ك ل ا م ا ل ل ل ه ا ق ر آ ن هو كلام الله ص ف ة من صفاته الذي أ ن ز ل ه الله عز وجل على النبي محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ب و ا س ط ة جبريل عليه السلام فمن استمسك به أ ف ل ح ونجح م ر من ربه ومن هجره خاب وخسر و أ ظ ل م ت عليه دنياه و آ خ ر ت ه فحق القران آ ن أ ي ه الأحباب ل ع ي ا عظيم ف إ ن الذي تكلم به ح ق ي ق ة هو الله العلي العظيم والذي أ ن ز ل ه هو سيد ا ل م ل ا ئ ك ة جبريل ونزل على سيد الخلق أ ج م ع ي ن محمد الصادق ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وسلم في أ ع ظ م ب ق ع ة م ك ة في أ ش ر ف ل ي ل ة ل ي ل ة القدر من هنا كان على المسلم الذي يريد أ ن يعمل بهذا ا ل ق ر آ ن ويتخذه قائدا في حياته وهذا ما ينبغي ل أ ن ه لن يدخل أ ح د ا ل ج ن ة إ ل ا إ ذ ا كان قائده ا ل ق ر آ ن كان على هذا الذي يريد أ ن يتخذ ا ل ق ر آ ن له قائدا كان عليه أ و ل ا أ ن يتعلم وقبل ذلك أ ن يتدبر وقبل ذلك أ ن يفهم ولا يكون كل ذلك إ ل ا إ ذ ا ق ر أ ه ق ر ا ء ة صح يحب ي ح ربنا ويرضى من أ ج ل ذلك إ خ و ا ن ي كانت أ و ل ك ل م ة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي إ ق ر أ ف إ ن ه لن يعمل ولن يعلم ولن يفهم إ ل ا إ ذ ا ق ر أ ق ر ا ء ة ص ح ي ح ة لذا كان أ م ر الله عز وجل ورتل ل ق ر آ ن ترتيلا وغيرها من ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ع ر و ف ة لدى كل مسلم لذلك وضعت هذه الكلمات اليسيرات ب إ ذ ن الله تعالى في فن التجويد والذي هو واجب على كل مسلم و م س ل م ة واجب عليه أ ن يطبقه في قراءته لكتاب ربه فهكذا نزل فهكذا نزل من الله وضعت هذا الفن ب أ س ل و ب سهل يسير يفهمه الصغير والكبير يفهمه الصغير ا ل و ك ب ي ر ب إ ذ ن الله تعالى والله عز وجل هو المسؤول أ ن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه و أ ن ينفع به وأن ن ي في ع به ف الدنيا و أ ن ينفع به يوم لا ينفع مال ولا بنون و أ ن يجعله ربنا عز وجل في الميزان يوم يخف الميزان أ س أ ل ه سبحانه أ ن يثقل موازيننا بهذه الدقائق التي سنقضيها في خ د م ة كتاب ربنا التي سنقضيها في تعلم كلام ربنا عز وجل إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء كذا أ س أ ل ه سبحانه أ ن يتجاوز عنا خ ط أ ن ا وسهونا و أ ن يعفو عنا و أ ن يجعل ا ل ق ر آ ن شفيعا لنا أ ج م ع ي ن يوم نلقاه قولوا امين ثم وصايا مهمة في تعلم ا ل ق ر آ ن وحفظه أ ذ ك ر ه اذكرها أ سريعا قبل أن أدخل في التعريف قبل ان ل قبل ت ع ر ي ف أ أ د خ ل على التعريف و ا ل ح ك م ة من هذا العلم وصايه تكتب في القلب لا تكتب في الورق وصاية تكتب في القلب قبل أ ن تكتب في الورق ف ي ن ب ذ ي على كل من سمعها أ ن يعقلها و أ ن يفهمها و أ ن يكتبها في قلبه وأن أمامه في ورقه أمامه يكتبها في حتى إ ذ ا نسي ا ل و ص ي ة عاد إ ل ي ه ا وتذكرها وعمل بها فانها يبنى عليها هذا البناء العظيم ا ل و ص ي ة ا ل أ و ل ى إ خ ل ا ص العمل لله عز وجل نعم إ خ و ا ن ي أ خ و ن ك م إ ن لم أ ب د أ بهذه ا ل و ص ي ة إن بالإخلاص لم أذكركم بالإخلاص ف إ ن خلاصنا في إ خ ل ا ص ن ا نعم خلاصنا في إ خ ل ا ص ن ا ووالله لن ينجو أ ح د يوم ا ل ق ي ا م ة بغيره إ خ ل ا ص العمل لله عز وجل ولتعلم أ ن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل نعم سيستمر المخلص وسينتكس غير المخلص ما كان لله دام واتصل وقبل ب إ ذ ن الله تعالى ولتعلموا ايها ا ل أ ح ب ا ب الكرام أ ن أ و ل من يقضى عليه في جهنم أ و ل من تسعر بهم النار يوم ا ل ق ي ا م ة ث ل ا ث ة ومنهم قارئ ل ل ق ر آ ن قارئ ل ل ق ر آ ن ت س ح ر به النار الله أ ك ب ر لماذا لا من أ ج ل قراءته بل ل أ ن ه ما فعل ذلك لربه يؤتى بقارئ ا ل ق ر آ ن فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها فيقول ما عملت يقول يا رب تعلمت فيك العلم و ق ر أ ت فيك ا ل ق ر آ ن فيقول له الله عز وجل كذبت إ ن م ا تعلمت ليقال هو عالم و ق ر أ ت ليقال هو قارئ نسأل ربنا ربنا ربنا من أن الناس أن الناس أجل أو الله العافية اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل هذا خالصا لوجهك لا يقول يقول يا يا يا هذا قارئ مجيد متقن أ و أ ن يقول الناس أ س ل و ب ه حسن جميل أ و أ ن يقول الناس ش ي ء متمكن يا رب اجعله خالصا لوجهك يا رب ليس ل أ ح د من خلقك فيه شيء قال قرأت قال قارئ وقد قيل وقد قيل قيل قيل الله إنما له لي ذلك هو كذبت هو قارئ لا أ ج ر لك عندي ف ي أ خ ذ فيكب على وجهه في جهنم ا ل إ خ ل ا ص الاخلاص الاخلاص ثانيا الاستعانه بالله عز وجل وطلب المدد منه أن يعلمنا ويفهمنا ويحفظنا ويرزقنا العمل بكتابه فمن أ ع ا ن ه الله عز وجل فهو المعان نعم من أ ع ا ن ه الله عز وجل فهو المعان إ ي ا ك أ ن تظن أ ن ك أنك تستطيع أ ن تحضر بنفسك أ و أ ن ك تستطيع أ ن تكتب بنفسك أ و أ ن ك تستطيع أ ن تواظب بنفسك أ و أ ن ك تستطيع أ ن تفهم بنفسك أ و أ ن ك تستطيع أ ن ت ق ر أ بنفسك أ و أ ن تتكلم بنفسك إن الله عز وجل هو الذي يعينك الله الذي وجل لكل هو عز ويوفقك خير فاعلم ذلك وليمتلئ القلب بالذل للرب أ ن يوفق ربنا عز وجل و أ ن يحفظنا و أ ن يحمينا و أ ن يعيننا على هذا إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يوما بمنكب معاذ يا أخذ وقد والله إ ن ي لاحبك لا تدعن دبر كل ص ل ا ة أ ن تقول اللهم أ ع ن ي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فقولوها يا كرام دبر الصلوات وفي كل أ ح و ا ل ك م اللهم أ ع ن ي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثالثا ثالثا على قدر الهم تكون ا ل ه م ة نعم على قدر الهم تكون الهمه انه لن يجتهد المجتهد إ ل ا إ ذ ا كان يحمل هما وعلى قدر هذا الهم وجلاله ه و ع ظ م تقدم له ت ق د من له م الوقت كما قطعتم الان آ ن من أ و ق ت ك م ع من كما قطعتم ا ل آ من أ و ق ا ت ك م وكثير من الخلق ا ل آ ن نائمون صح يا ح ب احباب ب لماذا جلستم الان آ ن ي ربي والله ما ل ج س ا إلا <تصفيق> يخونا بالله العظيم لك أقسم هذه هذه هذه عند الله ع ظ ي م ة ورب ا ل ك ع ب ة هذه عند الله عظيمه بالله إنما أظم خ قمنا ن ا ئ و لربنا آ ن نعم نائمون بعد ليلة ك ث فيها الهرج والمرج. نسأل الله أن يغفر الهرج الله والمرج نائمون قمنا نسأل لأمة ل ر ونحن محمد نعم أن عز وجل قمنا لربنا عز وجل عز ف ن س أ ل ه سبحانه وتعالى الا يضيع هذا يوم ا ل ق ي ا م ة نعم يا كرام إ ن م ا قمنا ل أ ن ن ا نحمل هما وهمنا ان يرضى عنا ربنا هذا هو الهم العظيم ا ل أ ك ب ر لا هم ز و ج ة لا هم ولد لا هم مال أ ن ا ما قمتش عشان مهتم بزوجتي أ و مهتم بولدي أ و مهتم بابوي ولا امي ولا مهتم بشغلي ولا مالي أ ن ا مهتم ب ح ا ج ة و ا ح د ة بس إ ن م ا قمت لله طامعا في رضاه طامعا في النظر لوجهه الكريم هذا هو همي وهذا الهم هو الذي يقودني إ ل ى العمل يقودني إ ل ى البذل يقودني إ ل ى ا ل ت ض ح ي ة أ ق ط ع من وقتي أ ق ط ع من نومي بل أ ق ط ع من مالي نعم إ ن ي أ ع ل م من ا ل إ خ و ة و ا ل أ خ و ا ت من حضر لي بعض لي الدروس ففرغها في ورق وسجلها ونشرها ونشرها نعم أ خ ذ الدروس وكتب الدروس ثم نشر الدروس وهذا كله من ماله إ ن م ا يكون ذلك ممن يحمل هم الميزان ممن يحمل هم الصراط ممن يحمل هم الكتاب ن س أ ل الله عز وجل الستر والعافيه س ب ح ان ه وتعالى أن يجعلنا من السابقين نعم أ ي ه الهم ا ك ر ا ا م ل ا ل هو م ه الوقود الذي يحركك الهم هو الوقود الذي يحركك فاجعل همك أ ي ه ا الحبيب في كل ك ل م ة وفي كل فعل رضا الرب, عز وجل رضى الرب يعني ايه يعني ك ل م ة اللي هتقولها السن الاول ل ح ظ ة هو ا ل ك ل م ة دي تخدم الهم الاكبر ا ل ك ل م ة دي لرضا الرب لو كانت لا فلا تقولها لا تقولها لانها تعوقك عن الهدف افسن الفعل اللي انت تعلم رجلاً أ ن ا م ر أ ة دخلت النار في هره ايها الحبيب إ ن ك لا تعلم أ ي عمل قد يدخلك النار أ ل ا تعلم أ ل ا تعلم أ ن بغيا قد غفر لها ذنبها و أ ن رجلا قد دخل ا ل ج ن ة في ث ق ي ا كلب فإنك لا تعلم أي عمل يدخلك الجنة. الهم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب هو الوقود الدافع للعمل رابعا ت ل ق ا ل ق ر آ ن م ش ا ف ه ة من قارئ مجيد ف إ ن ك أ ك ل ح ب ي ب بعد أ ن ت أ خ ذ مني التجويد النظري、كله. بعد أن كله تأخذ التجويد النظري كله بقي عليك ا ل أ ه م وهو أ ن تطبق النظري هذا هذه المعلومات النظريه ة ذ ه تطبقها القواعد النظرية أن تطبقها في قراءتك بين يدي شيخ متقن وحدك لا ينفع وحدك ينفع لذلك أ ت ح ت ا ل ف ر ص ة لكل من حضر من إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي أتحت الفرصة لهم أ ن ي ق ر أ و ا علي ا ل ق ر آ ن من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه بعد أ ن ي أ خ ذ و ا هذه ا ل د و ر ة معي وبعد أ ن يجتازوها بنجاح نجحت النظر أن من الناس أسمح الفاتحة وتفوقت واستوعبت وقتا لتقرأ علي ولتطبق هذا ثم أسمح لك بفضل الله أن تقرأ معي ثم أعطيك علي في في هيا بفضل الدورة الدورة هذا الله لك إلى、الناس. و أ ع ط ي ك السند ا ل م ت ص ل بالنبي صلى الله عليه وسلم في ق ر ا ء ة عاصم براويه حفص وشعبه إ ن شاء الله تعالى ثم أ ق و ل و أ ك د أ ن ه ينبغي أ ن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن مشافهه من قارئ مجيد فإن فيه فقد مشافهة النبي لنا من عندما الله تلقاه صلى عليه وسلم لنا فيه أسوة فقد تلقاه مشافهة من جبريل محمد أسوة ك ا ن يأتيه ي ف د ا ر س ه الاستماع ق ر آ ن خ م للقراء الذين عرفوا بحسن التلاوه ة الاستماع و ح د لا يكفي الاستماع وحده لا يكفي و اه ض ح ي و ح د شكلك يقول لي يا ش ل علي بالسماع ه بتيجي ا ل انا ي ماشي ل ك ماشاء الله وما عليك ك جيد وبتستفيد من ا س م م ا انا ع ده كله ش انا, ماشي ماشي. أنا ل لكن حبيب قلبي ما ينفعش لوحده بمعنى إنك انت لو قلت غلط الشيك هيطلع من الشريط ويرض عليك لازم ده حد قاعد قدامك به انا ما انك انت مقتنع ينفعش بمعنى من يكون مش حبيب ويرض عش أخي الحبيب عظم ربك. اخي ل ح ب ب ربك ي عظم أ الحبيب عظم كلام ربك فلازم تقرا أ ل ز م تقرأ في حاله اسمها كده ما نحن شفنا كتير جدا كانت كان مصدرهم الرئيسي في ت ل ق ي ا ل ق ر آ ن هي ا ش ر ط ة وشفنا أ خ ط ا ئ ه م ا ل ش ن ي ع ة الرهيبه ة أخي الحبيب ا ل ل ب عليك لا تستسهل هذا الأمر. تعلم على يدي شيخ. تعلم على لا تستسهل الأمر يد شيخ يد شيخ يحفظك ويبارك فيك هذا ربنا الاستماع ه أ ن ص ح ك به بعد هذا يعني أ ن ا انصحك هذا مع هذا لكن أ و ل ا ا ل م ش ا ف ه ة لا شك ان تقول الشيخ يردك. هذا أ و ل ا ثم مع هذا أ ن تستمع كثيرا إلى من ع ر ف و الى ب ا إ إ ت ق ا ن ل الشيوخ الذين اشتهروا ب ا ل إ ت ق ا ن هذا أيضا جميل جدا ا جميل ثم ل ت ط ب ي ق ا ل ل ع م ي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 التطبيق العملي لكل, حك... لكل حكم يتم أ خ ذ ه أ و ل اولا ب أ وذلك يوجب عليك أن تتمهل يوجب في أن ل ق ر ا قراءة ء ة باول قراءة أيام منها ا زمندي م سبك ل ل ط ب منك د ولا ق ت ي إيه م ل و دلوقتي ب ب منك أقرأ ل حامل الحكم ا ح الحكم ة وبهدوء وتكون حامل هم منك أنت تجيب الحكم ده. تجيب هم ده ده فاهمني أنت تكرر منك مش قيمه ر ا لا ما بقى ن انت ف ع ش خدت ح ك عشان ت ط ب ق ولا قيمة لهذا النظر كله ان لم يتوج بالتطبيق إ ذ ن أ ق و ل لابد أ ن تحرص على الاتيان بالحكم ب ط ر ي ق ة ص ح ي ح ة بعد أ ن ت ت ع ل م ه ل تطبيق العمل إذن أكواني مهم جدا لا بد أ ن تحرص على الاتيان بالحكم ب ط ر ي ق ة صحيحه كذلك أ ي ا الأحباب الكرام على الحافظ على الحافظ أ ل ا يحفظ حتى ي ق ر أ ما يريد حفظه على الشيخ نعم عليه الا يحفظ حتى ي ق ر أ ما يريد حفظه على الشيخ و يجعل له شيخا يتابعه في حفظه أيها الأحباب الكرام انتبهوا وإن أردت أن أردت تكتب على ل هامش ا م ص ح فاذا ل حرج ف إ أ خ ط أ ت خطا أ ي ه ا الحبيب وده ا لازم ل ي أ ن بعمله مع عليها الأكوان اللي هيخده عليها السند ل هيخده يكون معك الم ولو ز م ل حصل خ ط أ م ر ة و او ن ن ي ت ت أ ك د أنه هو مش س ا بل إنك يعني بالفعل أنك أ خ ط ت ل أ ن ك لا ت ج ي د هذا تضع خط تضع خط على الكلمة تضع على خط او تحت ا ل ك ل م ة التي ا خ ط أ ت فيها وتكتب في الهامش وتنقل ا ل ك ل م ة الى ك ر ا س وتكتب وجه هذا الخطا أ وتكتب وجه ه ذ الخطأ واضح نعم. نكتب وجه هذا الخطأ كلما, كلما اخطأت خطأ في القرآن اكتب وجه الخطأ خطأ وجه وجه واضح نعم نكتب في كلما أ خ ط أ ت خطا أ أ ك ت ب وجه هذا ا ل خ ط أ أ ك ت ب ا ل ك ل م ة و أ ك ت ب وجه الخطا أ أمر صدقوني ن ف النفعة التي فعلها فيسمع ع بعض الطلاب أن سجلوا قراءتهم على نعتلى جدا سجلوا يسجل تسجيل يبدأ يبدأ الأمور التي أيضا الطلاب قراءتهم الشيخ الأخ ما شاء الله تبارك الله ما يبدأ القراءة يبدأ يسجل التسجيل يعني التسجيل صوتي. فيسمع قراءته كذلك أول من أن صوتي ويسمع رد الشيخ له ف إ ذ ا عاد إ ل ى البيت سمعها مرتان و ث ل ا ث ة فلا شك أ ن هذا فيه أ ي ض ا مزيد إ ت ق ا ن ثم لمن كما ينصح أيها لمن يريد أن يحفظ كما قلت أن يجعل شيخا يتابعه في أن القرآن أن الأحباب حفظه له قلت حب قلبي انت بقالك خمس سنين بتقولي عايز احفظ القران آ ن وبتحفظش ع ر ف ليه؟ ل ك ع م ر ك ملتزمت ا ع د ب س كده ت م ن نفسك ي و و ت ر ح يوم وتجيب عشرة وتقول وبعضكم يقول عشرة ل ن ف س ه انا ح ف ظ م ع نفسي ه ا انا ح ف ظ ايه؟ مع نفسي مع خ ليه ك خليك نفسك كده راجل والاقت و ماشي ي صادقة مع هايك ص د ق ة مع نفسك كده ورحي و يا أخت ربنا يحفظك ربنا يحديكي ربنا ربنا أخت وقتي ي روحي ماشي أو في ح ف ظ ك البالتك او المهم هنا ا ت س ر ي ا س ق ر ف يهديك مكان مكان او استقري و ت في م ا ش وقول الشيخ ل انا يا شيخ يا هجي ح ض روحي ت ك قل ا ا اجل ن ض ر ت ك ف اي في اي مكان و ق ت م ا ش ي طبعا طبيعا في اوقات في ت م س ح ي ل ة ل ك ن يعني اقول يعني تعطي ل ل ش ي خ ا ل مجال ان يقول وانت تحدد مع الشيخ الوقت ولا تتخلف عنه الى ان تختم القران آ ن تكون دينيتك تكون دينيتك م الشغل اللي بيحصل تلاقي الواحد بيحصل ي دوت عمره ف ولم ناوي ولو ليه لانه ما فيش عنده مش ناوي بفعل ولو صدق الله صدقه الله ما يحفظ شيئا فيش مش عنده صدقه صدق اي والله لو صدق الله صدقه الله الس... آه... ما شي... ما من... لي شاهد بينها وبين بلدنا حوالي ا ل س ا ع ة أو أكثر ح و او ل الساعة ي أ أ ك ث ر أ ت ا ن ي من بلده وكان ي أ ت ي ن ي كل أ س ب و ع مرتين أ و ث ل ا ث ة ليسمع ق ر أ بل ل ي القران آ ن فسمع ل ق ر آ وكانت بالتوك كانت البالتوك أيضا يعني كانت من معرفتي معرفة بإيه سمع ا ل ق ر آ ن علي ورب ا ل ك ع ب ة والله شاهد من ا ل ف ا ت ح ة إ ل ى الناس و أ ج ز ت ه في ق ر ا ء ة عاصم ب ر غ و ي ة حفص وشعبه م شايفين الهم, شايفين الهم؟ شايفين الناس؟ هما دول؟ هما دول يا هما دول؟ نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه شايفين شايفين يشتغل شيخنا شديد الناس يا إخواننا الله اللي عايز اللي عايز أنتوا عارفين يتقبل يتحرك لي إيه في لي فهو للأسف نسأل أن دول دول دول وجل قال الأول قال ده ده عز موضوع البلتك ده انا مش, مش لاقي نفسي, نفسي فيه يعني اكون ق ع د على البلتك ده يقولي تعالى ده يقولي روح يقول اوم يقول واروح واجي واروح واجي واروح واجي الاقي نفسي ده شديد مش عارف احصل حاجه مش عارف اعمل حاجه ا ل ل ي ل ا يا شيخ ه ا ج ي أحسن العلم ده العلم جليل و أ ن ا ي ع ن ي ما أ ص ر ش في علم زي ده وأقطع من وقتي وأقطع لأن لو المجهود لو أهو إخواننا وجيه وخلص لأن أن أنا بذلت المجهود أن أنا مهتم أكتر إنما لو فضلت مش أعمل حاجة. بالفعل الأخ كان صادق مع لك مش هينفع. مش هينفع. فأنا قلت هعرف بالفعل مع يعني هينفع معايا هينفع من مهتم إنما مش مش مش كان نفسي حسيت بذلت فضلت لبالتك لك بفضل الله تعالى حس حاجة حفظاً فأنا هاجي كده ثم يوحد ا أحباء بارك الله فيكم. كذلك من النصائح المهمة الذي أن يحفظ فيكم كذلك ي من ن س خ ة المصحف أن يوحد نسخة يوحد الذي م ص ح ف ا ل يحفظ منه وهذا ي شك يساعد على إ ت ق ا ن الحفظ و س ه و ل ة استرجاع الايه آ ي ة إ ذ ن ت م ج د ا توحيد نسخة ا ل م ص ح ف كذلك أ ي ه ا الأحباب الكرام ان تصلي بالقدر المقرر عليك حفظه ت ص ل يا ب ل ق د ر الله م ق ر ر ع ي ك ح ف ظ نقطة من ه م ة جدا جدا أن تصلي ب اعظم ل المقرر ق د ر ل ي ك ح ف ه الله يا ن أعظم ا ل أ م و ر والله يا احباب ان شاء الله كلنا بنقوم الليل صح ولو براكعه صح صح يا اخواني اهل ا ل ق ر آ ن أ ن ت م ا ل آ ن أ ن ا أ س م ي ك م ا ل آ ن باهل أ ه ل ل أسأل ل ل ق ر آ ن ا عز و ج أن ن ت ك و و ا من أ ه ل ا ل ق ر آ ن احنا ن ب خلونا ط خطوة ا ل قال لكم ى ا خ و دي وبعد اول خطوة وبعد ما نخلص تجويد كله ل ا نظري ه ن س م ي ه ا برضو اول خ ط و ة وبعد ما تبدا أ تتقن ق ر ء ة القرآن وبعد ما وبعد تتقن ب ق ى ما م شاء الله متقن في قراءه ة القرآن برضو ت ت ع ب ر دي القران خطوة لأن الخطوة اللي بعد هي الأهم وهي لان اللي هي ايه ايه, قرأت وأتقنت. أعمل إيه بعد كده الاهم أ ت و العمل. افهم أ ت د ب ر أ ع م ل فالقران آ ن نزل للتدبر و ل ل ل ع م ا ق ر آ أ نزل ه ا للتدبر ه ل ل والعمل ل أقول إن شاء الله قلنا الليل إن شاء الله قلنا الليل ولو وأنا أستحلف كل الحاضرين أستحلف كل الحاضرين بالله واضح بنقوم بنقوم وأنا و يا أحباب شاء شاء نعم إن إن بركعة عز ج القوامون يقوموا ل ل ولو بركعة. عايزين الاخوة اللي ي بركعة د ا م ي ل ا خ و ت يعني ن س ي ه م كده ا ل ق ا م و بالليل هم دول اللي ل دول اللي هم سهروا بعد الفجر ومن قبله و ش ل الله في الحاضرين س ا ا الفجر ناس الفجر ن يعني من قبل بعد ل وفي من يعني الفجر س ي ؤ ذ ر بعد قليل ومنهم من صلى الفجر كمصرين وكبلاد الحرمين وغيرها فما شاء الله, الله يعني قوم في ليل وقوم ل أفضل ا شك أنه و ت في الليل ق و بعد الفجر وهو أ ي ض ا من ا ل أ و ق ا ت الشريفه ف و دول المفروض صرورة النهاردة النهاردة أهل القرآن لازم نصلي طب أعمل إيه بقى؟ كما قلت لك صلي بما تحفظ. المفروض أن أنا النهاردة علي مثلا صفحة علي مثلا النبأ هسمع النبأ النهاردة على الشيخ أصلي بيها في قيم الليل أن أنا إيه هسمع بيها كما بما بقى قيم صفحة صرورة في طب تحفظ وصلي ب ه التنويع في ص و ا ي ل أ ا ل ت ن في ا ل ق ر ا ء ة لا شك يجعلني أ ك ث ر حضور للذهن والتدبر صح صح من... الله أكبر، ب… صح أو. كثرة المساس يفقد الإحساس. صح أحد أحد الإحساس الإحساس يخلنا يفقد يفقد ولا كل الله كل كل الله كل الله المساس المساس أكبر رقع كثرة كثرة انا ل م ا قاعد و ل الاخ ح ج ة مرة مرة ل المغسل ص بقى بيها مش احس زي ا ا خ ل الموتى غ س ل ل ا م اول ل الله عز ج ان مغسل الموتى هم؟ بيعمل إيه؟ أول يوم أول مره اول مرة يشوف و اول م مرة ي غسل ك يكون د ب ي قلبه عامل ازاي ودمعته عامل ازاي وقلبه عامل زي عامل زي حاجة وممكن ق ل ب ه ع ل ازاي م ي ع د يوم واثنين واسبوع ل ة فهم صح؟ خلاص ويحس إن الدنيا دي كلها حقيرة حاجة يضحك وملاش وي وي وي شوية شوية لو طول ولا حاجة يضحك وهو هو الدنيا دي التاني في بيغسر بعناية شيء طبيعي ليه؟ الخامس متمرس ان كلها لازمة التالة الرابع الامر شغال طبعا انا كاملة على ده معادش اه بقى بقى بقى ما شفت بقى اعتاد عليه ه ك ذ ا في كل شيء هو شكال عادي في والله في عادي. المبات المبات ايه بات هو ده اه ابراهيم هذه فننتبه هو الموبة الموبة اكوان اكواني تحولت واحنا المفروض شكال مش يضحك العكس قاعدة الميت الملغة عادي الصخراس تعادية عادي اخي الحبيب、إبراهيم. الف العادة مصيبة. فننتبه بل الف العبادة هو الف العبادة حتى صارت العبادة عادة لص بل العبادة لعادة نعمل يعني دي مصيبة مصيبة مصيبة صح في في بقت حتى بقى ح نحول ا المفروض العكس نعمل ن العبادات ا ا د ت ل ع الى ن ع م ا لأسف حولنا شديد عبادات لعادات وهذه مشكلة أصبحت الامور يعني. تؤدى بلا قلب لا اقول لكم كل يعني عايز اصبحت انا كده تؤدى وهذه حضرة حاجة في صحيح ان ل ل ي ح ا ه ن ذ كله كلام نظري بحت مش ه تسمعه في ه مثلا كلام رقائق او كده بس معلش قلوبنا لو هي... والله يا لو احنا حاضرين لله القلوب ان شاء الله تعالى هتبقى... بفضل الله تعالى ربنا يعني... يعني ينزل عليها من الرحمات والسكينة والخشوع والخشة الله عليم والله يا نعم. فصلي بالقدر المقرر عليك حفظك الحبيب اخواننا اكواني هي هتبقى به هي يا حاضرين يعني يعني احنا ان شاء ربنا ما من نعم حفظك كذلك أ ن تجعل لك وردا ثابتا من الحفظ لا تزيد عليه ولا تنقص تلاقي كلماتين اتشحن الأخت لك أول الدين الله الأخت اتشحن يطلع الصبح يدور على دار يروح للشيخ القرآن خلص القرآن ثلاث أخلص جاي عايز ما ما شاء اتشحنت اتشحن دار يا شيخ أنا عايز بقى بقى بقى في يوم يحفظ يخرج يسمع إيه يدور تحفيظ يروح شيخ أحفظ فأربع في أو نور وعايز دوت شهور شهور من شيخ انا عندي قدرة ق ويقوم جدا حفظ ولازم حفظ ب ى ابدأ اضحب ق ت ي ي وضحب وضحب كذا وضحب ويقوم ايه يحدد ل ه مثلا تلات اربع صفحات في اليوم وتلاقي الاخ يوم التاني الوقود قال انعدم ل قال و و ق د يقف فممكن بعد ما يخلص جزء في يومين او في ثلاث ايام او في ا ر ب ع ة ايام يقف خالص يا فرص. لا اخي الحبيب أ ح ب ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله أ د و م ه ا و إ ن ق ل خدها يا م ا ش ي أحب اللي أ ع م ا إلى وإنقل الله أدومها ا إلا أخي هي هيحفظ في اليوم آ ي ة واستمر هيختم ا صح بقولها تاني ويمكن كويس إخواننا نفهمها تاني حتى دي ا ل ل ي يحفظ في اليوم آية و ايه س ت م ر ه ت م ت ق واستمر ل لي ي شيك طب ممكن يموت يختم ممكن طب قبل ما ق م بالله س ي ك ب عند الله ا ت ا انا ا بقى سيختم ا و ا ا لازم、نفهمه. انما ن نفهمه ل ا التاني اللي, اللي, اللي, اللي, اللي قالك ا ن ي في ي ل هحفظ و ربعين تلاتة وبعدين فاحب خلص خلص الاعمال ربعين في ايه في يوم ا و ن ي خلص ل ا ر ب ي في شهرين ن دول وده خ ختمش سبحان ا ل ه الى ا فأحب الأعمال إ الله أ د و م ه ا و إ ن ق ل فحدد لك مقدار لك ساعات ا ب لكن ف ع ل ب ي و عندك بقى همة التزويد؟ ماشي. لكن الاصل ت ز و ي د م ش ي لكن ل ا ف يمكن ق د ا ثابت هذا هو الاصل ر هو ل لو ع ن د ك و ق ا ا ت ح ي ن ا سبحان ا ل ل ه ح ي ا ن ا ر ب ن ا ع ز وجل د ه ويعلم م ن ان بصفاء ذهن ك د ه و ا س ت ع د ا د ق و ي ا ح ي ن ا كده ف ي ق و م ي س ت غ ل ا ل م ر د ه ط ب ع ا ج د ا مش ب ق و ن ل د ي ل ا ا س ت غ ل ه ل و ب ا ل ف ع ل م ان يكون د ه ت في ا ل م ر د ه استغله ط ي ب ث م ي ا احباب ثم يحب أ ن تتعلم معاني الكلمات الصعبه ة وغير ا ل م ف وغير م تتعلم معاني الكلمات ة الصعبة و المفهومه الحبيب انتبه الحمد لله يعني ن إ ح ان إ شاء الله ب إ ذ ن الله لو ا ل د و ر ة دي نجحت هنخش بعد ك ا ف دورات و ت ت ا ل ي ة ب إ ذ ن الله تعالى لسه ب فضل الله تعالى عاملين امتحان الحمد لله في لأم اخوة واخوات وبنبلك في ه م في جزء عامه مع معاني الكلمات م ا تصوروا ش خ و ا ا ايه ن كانت س ع ا د ة ا ل ا خ و ة بعد هذا الامتحان قالوا القرآن تقرأ قراءة احنا بالفعل كنا هاجرين عامة مع معاني كلماته بالفعل اخوانا امور عظيمة بسيطة جدا لكن حاجة لكن يحفظ تانية تقرأ بعد قراءة تانية بسيطة مع عظيمة جزء ف ه م ا ن ي و م ع ن ى ا ن ي وتدبر ان ي هو ده هو ده فحنا ن شاء الله نخلص ولو نجحنا ه س م ع ل أ ح ب ا ب ي و إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي ا ل ف ض ل ي ا ت ونشوف إ ي ه الدورات ة ل وطلبة ج ا الدورة بقى الدور أو الدورة ا ي ة أو بقى ن ح خ ل الجايه ص وعرفنا إن ا د دي و ر ا ت ت ه ن ح م ع م ونشتغل العشر الخمستاشر نفس ع ر ن اللي خدوا معايا التجويد ي معايا ك م ل و ا ا ل ل ي ع ا ي ز يكمل معاي ا منهم سند يبقى بيقرأ معايا سند ويخش ك ل ه معاي م ا ب إ ذ ن الله تعالى دوره ة تانية ممكن تبقى دورة حديث, ممكن تبقى دورة عقيدة ممكن تبقى دورة تبقى تبقى تبقى ممكن ممكن ممكن قرآن حديث غير ذلك إلى أو حفظ ذ ا هو يا أحباب. ماشي. ف... نكتهد نكتهد ونقول يا ماشي فاليالله يا أحباب نكتهد نكتهد كده ر ب وإن شاء الله نصل. والله نصل. والله إن نصل نصل صدقنا نصل شاء الله م اقول احباب معانا ل ل ك م الكلمات ت مهم جدا ا في ح ف ظ معاني ا ل مهم جدا بل ان في بعض الناس لا تتعرف ظ الا اذا فهمت المعنى فهذا ا وقبل ما ر م امر انت ا ا تقول مهم ع ا ن ي وانت ب او ب ت ق جدا ل ا خ هذا لا شك م ع ر ف ة المعاني هذا يساعدك على تيسير الحفظ ويساعدك كذلك على التدبر وهذه هي الغاية ويساعدك ه ه ه ذ الغاية ي و كذلك على ا ل ت أ ث ر بما تقرا أ و ه ذ ما نريده وهذا ما ن ر ج و واضح ه ي ا احباب هذه كانت وصايا هذه لمن ر د تعلم القرآن القرآن من او اراد حفظ القرآن ننتقل بعد ذلك إ ل ى تمهيد سريع التمهيد هذا فيه تعريف التجويد ومن وضعه وحكم تعلمه و ا ل غ ا ي ة منه واللحن تعريفه و أ ن و ا ع ه أ م ا التجويد أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب فهو ل غ ة التحسين التجويد م جودت الشيء اي حسنته واصطلاحا احكام تضبط القراءه ماشي أ ح ك ا م تضبط ا ل ق ر ا ء ة خرص؟ طيب من واضع ض ع ل الذي ت ج و و ي د التجويد أيها الكرام عمليا من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ع م ل ي ة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ل وسلم ي ه ع جبريل عليه السلام عن رب ا ل ع ز ة عز وجل عمليا يعني إيه؟ يعني النبي قرأ القرآن إيه؟ قرأ ب ا لكن ت ج و ي د ل ما علم أ ص ح ا ب ه هذا إ د غ ا م هذا إ خ ف ا ء هذا إ ق ل ا ب هذا مد متصل ن هذا مد منفصل ح المصطلحات, دي. لم يقل هذه المصطلحات لمن يحضر ا إنما قرأ القرآن ت دي يقل لم لمن معه قرأ هذه بهذه ا ل ص و ر ة التي ن ت ع ل م ه ا والتي نسمعها من الشيوخ المتقنين ق ر أ ه ا نعم قرأ القرآن ا ل بهذه ص ولكن ر و ما علم أ ص ح اصحابه ب أحوابي ه التجويد النظري ماذا ما يا علم ما أ واضح التجويد الإيه؟ النظري إنما هو كان يطبقه عملياً. عملياً. إذن كان النحي مين رسول الله. عن مين عن عمليا عمليا العملية العلم الله هو يطبقه هو رسول جبريل جبريل هو النبي صلى الله عليه وسلم ي ب ا ل ع ا لك م ي ن لأنه ل ان م ه س ب ح ا ه ي الله ا شوف、الشرف. الله ش ر ف ا ل أ ك ب ر سلسله م و ص و ل ة بالله والي ل بياخد ب يحب السند ب يحب من من سند مكتوب إيه في أخر قلبي الله أ ك ب ر يقول لك حفص وهذه رواياتنا التي نحن ي ع ناخذ ي التجويد ر و ا ي ة حفص فيختار ق و ل لك في آخر السلسله ة ك د يقول لك حفص عن عاصم ا بن ابي النجود عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي عبد بعد عن الرحمن الرحمن ابي السلمي ابي السلمي يقول كده لك بعد و ث م ا ن بن عفان وعلي بن أ ب ي طالب وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين الله أ ك ب ر س ل س ل ة أ و ل ه ا ربنا و أ خ ر ه ا أ ن ت أ ي ه ا الفقير الحقير يا الله شرف حفصا روايتنا ما هي؟ روايتنا هي حفص حفص دي اخوانا كان من ط ا ل ب ة عاصم لكنه اجتهد فنقل العلم عنه عشان يعني يعني اخترع دي؟ لا. يعني بمعنى الناس ايه رواية اللي القراءة لا اي اخوانا بالضبط, بالضبط. مثلا واحد الدين مثلا الدرس 32 مثلا زي ما هم مثلا 32. 32 حضروا النور الدين وتميز واحد لنور موجودين لنور بس دلوقتي دلوقتي تفهم وتميز حفص حفص هو هو هم كم دي زي زي حضر أو تميزت واحدة تميزت ن ق ل فعلم ان فلانا هذا هو ناقل علم الشيخ التانين كانوا العلم ما اجتهدوش فاندثروا ماتوا مات لنفسهم ينقلوه لكن فخلص علمهم مات بموتهم أنهم يعرفونه أو أو أو أو أو أو أو أو أو ما لكن بقي واحد اهتم كثيرا وجمع علم الشيخ واهتم به وكذا كحفص هذا حفص كان متميز ماشي هو وشعبه و وشعبة وكما قلنا ماتوا ولم يمت العلم الذي اخذوه لأنهم نشروه العلم عن عاصم يمت لانهم قلنا الذي حفص وعاصم قرأ ر أبي على عبد ل ا ح من الناحيه س ل ل م م ي وأبو عبد ا ر ح ل ل على عثمان وعلي وزيد بن ثابت وهؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين عز وجل ل س م عثمان من ي وزيد قرأ رب عن عن عن ثابت ا ا بن ن عز ة النظرية أحباب طيب د قرآن خ النظريه ص ده ل ح الناحية ي العملية طيب ة ا ل من ن ة الخليل ا ا ل بن أحمد ف ر ي ي د وقيل غيره الخليل بن أ ح م د وضع ا ل ت ز و د اول ل ن ظ ر ي ه أ و من وضع هذه اللبنه ة القراءة ماشي الأحكام م القرآن بناء التي يعني بدأ يضع يستقرأ القرآن ويضع الأحكام بناءً على ع بدأ س ا القراءة التي تلقاها واضح أخوانا القراءة كانت أولا ثم وضعت الأحكام بناء على القراءة على وضعت يعني آه وحد ثم الفراهيدي بالدال ها? الفراهيدي. اه اه اه اه كده كده ايه رأيك؟ نحط حاجة اسمها قعدوا تعالوا حاجة اتغام? يلا الاطغام. ايه اقلاب. لا. خلال لا النبي. مع النبي الخليل رأيكم رأيك رأيك? يعني عايز ايه نعم. نحط نحط نحط انا يعني من ان كان مع بعض. مش مش مش بقى هو او هو هو كده? طب طبعا بن احط احمد. استقرأ عسمها سماعه? عاش أ و سمع ممن سمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم واضح هكذا واضح هو يكوننا يقوم ف... يقول آآ مثلا آآ آآ كان كل النبي كلما ساكنة بعدها بقى يعمل اخشاء نحن ده فيه ده عليه يجي ميم بنتكلم ب وسلم يعمل مر ف يعملها ب ا ل ط ر ي ق ة معينه ة و و س م ا إخفاء كلما مثلا وسموها ج د أو بنون كلما مر ا باء إقلاب ك ن تنوين أو يحصل ي بعده قلب ف س ك ذ ا ماشي ك و ن خ ف و ض ع ه ذ ا التجهود النظري اللي احنا هناخده, بقى اللي احنا هناخده ده. هذا التجهود النظري وضع من الخليل وضعه وغيره واضح أحمد من بن بقى طيب طبعا يؤلفوا في بقى العلماء ما شاء الله العلماء في هذا الفن وفضل حكم ت مؤلفات ى أولف فيه ث ي كبيرة وصغيرة طيب ر ة جدا ك ح تعلم ه ذ التجويد ا ع ل م ع ل ل م ا ت ب ا ل نتكلم س ب ة لكنا ع ل التجويد م ت ن على شقين ماذا تقصد بتعلم التجويد هل تقصد تعلم تقصد النظري ت ج و ي د ا ل أ م تعلم التجويد العملي يعني بالتجويد القرآن هل تقصد حكم قراءة حكم و ل التجويد حكم ت ع م ا ل النظري اللي احنا ن خ د هذا ده التجويد النظري ده ه النظري مستحب هذا مستحب م ت ع ل ويقول ا هذا ل ت ج و العلماء منهم من يقول انه فرض ك ف ا ي ة فرض ف ك ا يعني ة ي اذا ف البعض سقط عن الباقين واضح؟ هو مستحب التجويد النظري, التجويد النظري. المعرفة النظرية دي امر ل ع ف ة ا ا ل أ ح ك مستحب النظرية أمر م طيب تطبيق القران عمليا ت يعني د م ل ي ي ا ع قراءه ة القرآن بالتجويد ح ك م ا إيه قراءة ا ل ق ر آ ن باحكام أ ح ك م التجويد م ه إيه هنا ه ن برضو ق س ه التجويد ا إ ث ن ن إن كان ي المقصود ا ل ب انتبهوا إن ك ان المقصود بالتجويد إيناً كان المقصود ايناً بالتجويد هو إ خ ر ا ج الحروف من مخرجها بمراعاه ت التفحيم والترقيق ماشي؟ إخراج الحروف من م ر خ ج التفخيم بمراعات ا والترقيق والتشكيل الصحيح فهذا فرض لا يختلف عليه اثنان إن ك ان المراد لأننا قلنا أحيانا بيطلق كان ل م و ب بطريقة ونسبة بطريقة ة تفهمه تفهمه ت المراد ن ي ة ب ق و إن كان ا ل بالتجويد النظري أو بالتجويد الحروف والكسر والضم وهذا ها؟ التشكيل. والمخارج مخارج الحروف إن الحروف تطبيق التشكيل فتح التشكيل تتعامل الصحيحة قراءة القرآن المراد مخارج مخارجها كان منها إن إن وتفخيم الحروف وترقيق الحروف فهذا فرض على كل مسلم ولا يختلف أ ح د في فرضيه ة ذ ا لأن عدم تطبيق هذا ه ل الثلاثة اللي هو التشكيل والمخارج والتفخيم والترقيق يؤدي إلى, إلى إيه؟ في كلام الله يؤدي إلى في كلام الله أكرر يؤدي إلى في كلام أ م و هو ر تغيير تغيير تغيير يؤدي في يؤدي في يؤدي في الله ف ع ش اما ن كده ينفعش ماشي يا اخواني حرام اما لو كان المقصود بالتجويد اللي هو من ا ا يزيده على ذلك لو ك ادغام ل م ق ص و بالتجويد اللي هو ما ا على ذلك هو يزيده من ض اقلاب اخفاء مدود هذه وشكله ويؤديه يستحقه هو به الذي هذا الاحكام الزائدة عن النمطق الحرف صح وشكله صح التفخيم او الترقيق الذي صح اللي هو التجويد المقصود الزائد صح صح صح عن عن هو فهذا العلماء فيه, فيه قولان منهم من قال باستحبابه ومنهم من قال بوجوبه وادله م م من ن ه ق ل باستحبابه ومنهم من قال ايه بوجوبه والأدلة أدلة القائلين بالوجوب قول الله تعالى الذين آ ت ي ن ا ه م ا ل ك ت ا ب يتلونه ح ق وحق ا ل ت ل ا و ة أ ن ي ق ر أ كما ق ر أ ه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ق ر أ ه النبي بلا خلاف بين أهل اهل ل ل كذلك قول ل ل ع م ا ت ع ا ى وردت قول للقرآن ترتيله كذلك العلم ن ب ي صلى الله ي ه و س ل خذوا القرآن من أربعة فأمر النبي أن يأخذ القرآن النبي أصحابه القرآن الصحابة كل اللغة أربعة فأمر أربعة من أن من معينين أن يجيدون مع يعني من ولكن ب النبي القرآن أربعة ا من العجم كان كثير من العرب ولكن كان كثير منهم من العربي ومع ذلك امروا بالعرب مع العجم أمروا أن يعني أ أ خ ذ القرآن ر من ب ة م ع ي ن ا لو ذ ي ن ن أ ت ق ا القراءة ش كان ك م ق ل الموضوع أن ا ن كان يعني كان ب بالتجويد ي يقرأ ا لو ل مجرد ث ل ا م ان الحرف يتنطق صح بس كان النبع قال لياخذ ل العرب ي أ العجم من العرب القران, مثلاً. ماشي. ليأخذ العجم من العرب القرآن. لكن الموضوع ما كنتش كده النبي قال من أ ر ب ع ة من اربعه ماشي. وحدد الصلاة من اقصد اقول ان التحديد ده وان ا ل أ م ر ده خذ ا ل ق ر آ ن خذ القران الامر ده أ م ر نبوي و ا ل أ م ر كما علم من كلام علماء ا ل أ ص و ل أ ن ا ل أ م ر ل ل و ج و ب لما النبي يقول أمر كده فعل أمر أن الامر ده واجب、ماشي. الا إ ذ ا أ ت ت ق ر ي ن ة تصرف ا ل أ م ر من الوجوب للاستحباب ماشي وليس ثمه تقرين ماشي أحباب ك ذ ا قرين ا ا ابن ا ل كذلك كذلك ل و مسعود أحد ج ا ل ق حقه ر رده في المد. رده أ ولم المد المد يعطي في ا ب مسعود المد الأمر ساعة وطبعا لو في فيه هذا كان لما رد من رد سعود و الله الله كذلك ا و ك قالوا ان معلوم عند علماء ا ل إ س ل ا م أ ن الله لا يقبل من العمل إ ل الا ما كان ا خ ص صوابا ما كان خالصا صوابا والخالص هو ما ابتغي به وجه الله تعالى والصواب هو ما كان على هو ما كان كما يعني على هذه د هدي التجويد هدي ي النبي النبي عليه النبي عليه ما كان على هدي النبي صلى الله الله على صلى وسلم ومعلوم أن التجويد هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن هو ه كانت من أ د ل ة القائلين بان أ ن ل ق ر آ بأن التجويد أو التجويد ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن بالتجويد اللي المخارج والمدود والإضغام والإقلاب والإخفاء واجب يشمل هو بقى وابن الجزر ا ا ن ت ص ر لهذا وقال الاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود ا ل ق ر آ ن اثم لانه به الاله انزل وهكذا منه إ ل ي ن ا وصل واضح يا نعم قوم آخرون من العلماء قالوا بأنه مستحب فقط والذين يا أحباب العلماء مستحب بأنه نعم من سمعتهم فقط كان هدفهم م ن ذلك أن يرفعوا الحرج عن الامه أ م ة يعني ن لو ق ص ر ا ل أ ر يقرأ الباب على تعلم التجويدة من أن ن ناس عارفين أن نعم نعم نعم فهو ده اللي احنا نتكلم عليه. طبعا الاختلاف في مسائل أكثر من أن ق هيقرأوا ف فلا فهو فالأمر الاختلاف في ل الباب على هيكسلوا هيتعلموا ولا اللي عليه واضح طبعا مسائل الأحكامي ينضبط كتير أكثر هم ده مش ولكن ما يميل إ ل ي ه القلب أ ن هذا ا ل أ م ر واجب لكن طبعا لا يختلف اثنان في ان ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن بالتشكيل الصحيح والمخارج ا ل ص ح ي ح ة والتفخيم والترقيق الصحيح لا يختلف اثنان في أ ن هذا ف ر ض على كل مسلم ولا يجوز, ولا يجوز لعبد لا يعرف ا ل ق ر ا ء ة ولا التشكيل الصحيح ولا أ ن يخرج الحروف من مخارجها لا يجوز له أ ن ي ق ر أ ل أ ن ه بذلك سيحرف في كلام الله ا ل ق ر آ ن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أ ج ر ا ن اه هو ده بيبقى, بيبقى يعني الاسف الشديد بيبقى شبهه بيلقيها الناس الكسلانين اللي مش عايزين يتعلموا هذا حق وهذا كلام النبيين بس عشان نفهمه هل هل النبي هل النبي قال والذي يقرا أ ل ق ر آ ن ويخطئ فيه ه القران نبقى هل ن ب أ ل ق ر آ ويخطئ فيه له أ ج ر ا ن لا طبعا حاشاه ش لقى إ ي قال والذي ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ويتعتع فيه وهو عليه شق بيقرب صعوبة منصف وهو عليه、شق. السؤال الآن لكل واحد منصف. لكل شاق واحد من دول منصف واحد دول هل انت اذا قرات أ و واحده ناس, ناس تتعتع بيقرأوا م ا انت بتكون م ل ل ايه؟ وهو عاي كل د فيه ه ا ز يوصل للاخر الجزء كل د ف ه وبيقرأوا خلاص وكمان ممكن يتغنى بالقران بالله ح ي ا الدم ب ي وقرات والله الدم احيانا、بيفور. يا خبر ابيض احنا بنسمع في الجمعة وفي الاماكن اللي بنسمع بيفور يا في وفي فيها اجتماعات آ ن و ك ذ بنسمع ق ر ا ا ء صعبة جدا قاعد والاخ أحد مش م كلها ف ف ن س هو ي ت غلط هذا لا يتتعتع فيه هذا ليس عليه شاق ي اي أخ أو اي أخت بالفعل تعلم أو بدأ يتعلم التجويد ب بالله بالفعل بدأ اسألكم أو تعلم الفاضلة اخ اخت اخت او قعدت فيه قدام عشان تقرأت القرآن وبدأت تقرأ عليها. حسيت ان الموضوع ت ق ي ل قد ايه كالجبل صح ثقيل وأنا كتقر... وأنا قرأت قلت بقرأ يقول وحاستي يا بيض ازاي ازاي يا بيض ايه كالجبل عملة الاخوة كانت لك وانا وانا خبرة طب خبرة هو حتى من الإخوة يقول لك إيه؟ يا شيخ انا ده لما بقرأ مع ن ف س يبدا ق قوي ر أ حلو لما ب ع م الموضوع الموضوع مش مش الموضوع ك كده كنت بطلخبط بش تطلخبط بطلخبط لا الموضوع بش كده. الموضوع كنت مش تطلخبط ولا انت حاجة انت وما هو ف يتعلم ه انك ن ما انما لما انت ولا بحدش بيردك بتخطئ بحدش بيردك بيبدأ ي ت لما ب يحس ب د أ يتعلم يا اخوانا ان الموضوع تقيل ويكون عليه شاق ف ي ب د أ ي ق ر أ ب ا ل ر ا ح ة و ب ت أ ن ي عشان يجيب ا ل ك ل م ة والحرف ي ي ج ب والتشكيل ي ي ج ب والحكم ي ي ج ب وهذا هو هو ويغلط عنه ويتعلم ويقرأ ويحاول وكذا هذا هو الذي ويقوم ويقرأ وخلاص ويقرأ و... هذا له فهمت فهمت اه عنه هذا له بيته اذا الذي الذي اجران يا احباب اللي قاعد اجران الكسلان اللي نايم يتعلم مثل لا لا يقرأ القرآن في حاجة اجران غصبر يقرأ ويتتعتع فيه وهو عليه ش ق ه ذ ا هو الذي له أجران. طيب, اخر ل له ذ ي طيب أجران آ ح ا ج ة ناخذها أب, طبعا لا شك ان هذا العلم في أول قلنا ا ل غ ا ي ة من هذا العلم ان ن ق ر أ ا ل ق ر آ ن ق ر ا ء ة صحيحه ة كما أنزل امتثالا لأمر ا أنزل ل تعالى عليه الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ل ن اللحن ا ع ا الدارين اخيرا يا د في ب ب ا لا اطيل حتى ح عليكم ل ل نوعان ا لحن ل نوعان لحن جلي ولحن خفي ما معناها معناه معنى اللحن اللحن القطأ اللحن القطأ اللحن القطأ واللحن نوعان اللحن الجلي أيها الاحباب هو ولحن لحن جلي خفي يعني اللحن الظاهر الواضح ظ ا ا ه ر ل الذي يعلمه أ ي عالم ب ا ل ل غ ة أ ي واحد عنده علم ب ا ل ل غ ة يعلمه هو تغيير في الحرف أ و مخرجه أو حركته هو او ه تغيير في ا ل حركته ف أو أو مخرجه ر ح يعني تغيير في بنية الكلمة تغيير في ب ن ي ة ا ل ك ل م ة سواء تغير المعنى او لم يتغير وهذا حرام حرام لا شك المعنى、تغير. المعنى لم يتغير. هذا حرام ماشي من غير في حرف او في مخرجه او حركته حرام وقع في حرام لانه كلام لم الله جميل من مخرجه ماشي وقع تغير يتغير حركته غير غير في في في في طيب حرف احباب يعني مثاله أمثلته ك ث ي ر ة جدا مثلا من ق ر أ أ ل م في ألف ل ا م ميم ق ر أ ه ا أ ل م كما ق ر أ علينا قبل ذلك ألم و الم ح د أ و ر يقرأ قرآن قرأت المفروض ة العجلة جلي يقال أيضا علي يعني هو خلق من عجل. يعني خلق خلق خلق فألها ألم أن لحن الإنسان من الإنسان من كذلك مثلا عجل عجل هذا وهذه هو وطبعه、العجلة. ولكن قراها الذي قراها من عجل استغفر الله كذلك أ ن يجمع كلمتين في ك ل م ة أ م ت س أ ل ه م أ ج ر ا فهم من مغرم مثقلون قرأها فقرأها أجرافهم أجرافهم أجرا أجرافهم أحدهم أم تسألهم أجرافهم. أجرافهم. يظن أن أجراً فهم كلمة واحدة علي كلمة يظن كذلك المنذرين فساء صباح ر ي ق ؤ وكذلك ن المنذرين ه ا فساء صباح ب و س ر ا ل ا و ذ ا الرسل بكلامه يكون ودى دوت وطبعا فساء صباح المنذرين اللي هم قوم الرسل وليسوا المنذرين وطبعا تعلمون أ ن كثير الاخطاء ك ث ي ر ل أ ك ث ي ر ة جدا جدا جدا ن ن الله. الله وأخواتنا الذين عن تعلم القرآن اللحن ا تكاسلوا واضح يا أحباب هذا هو اللحن الجلي هو تعلم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 ا ل ي أنا ق ل ت هذا أنا قلتش الذين ل لم اقل الذين ل ايوه هكذا الذين ل هي دي اللذين صح آه إ ن م ا الصحيح هي ما, كتبت... هي ما كتبتموه هي ا كتبت م في ا ل أ و ل الذين ل يا الله غيرت حرفا في ا ل ق ر آ ن و أ ن ت لا تشعر لك الحبيب اللي بيقول صراطة حد يكتب يقولنا صراطه صراطه هذه ك ث ي ر ة عند ا ل أ خ و ا ت بالذات صراط صراط صراط الصراط أخوانا المستقيم المستقيم اهدينا الصراطة المستقيم المستقيم المستقيم أيها طيب هل هي كذلك لي يكتب إذنكم أم بعد حد هي دي شفتوا ل م س ت ق ي م عامله ازاي طيب اكتبوا ا ل ص ح ي ح ة كده ا ل ص ح ي ح ة اه المستقيم. المستقيم واضح نعم. هذا كله احكواني واضح هذا اللحن الجلي واضح؟ نعم. هذا كما قلنا لا شك حرام لا شك. طيب اللحن الخفي اللحن الخفي احباب نعم من نعم كله شك شك طيب هو ترك حكم من احكام التجويد, التجويد. كالمد او الادغام او الجنه أو أو ة و أو أو وهو ي ا الكرام كما قلنا من قال بان ل من ت ج ي د هذا واجب فيقول أنه ايضا حرام ولا يجوز ومن ل ا يجوز و قال أ ن التجويد مستحب كره ذلك فقط ماشي من حكم تعلم الإيه؟ إلى حكم تعلم الإيه أو حكم يأثم من بالمدود والإضغام واضح قال قراءة القرآن بالتجويد الذين قالوا أنه واجب خالف القراءة والإخفاء والجنة يرجع يقولون أو حسب على إلى إلى أنه والذين قالوا أ ن التجويل مستحب قالوا أ ن ه لا ي أ ث م لكن يكره له ذلك واضحي أحباب واضح نتون وأسأل وجل يكون وأن يوم وأن أحباب هذا ما إن شاء الله تعالى وأسأل الله عز وجل أن يكون الدرس نافعا طيبا وأن يجعله حجة لنا القيامة اللهم إكواني حجة يجعله ينفع آمين يريد أن به إن عز و و خ ت يتفننوا السيارة ل ا د أو في ك ت ا ب ة الدرس على الوورد بالوانه لكم ا ء ل على ل ه هذه ا د ر س لكن ا اخت غير اللي أو من ل ل حضر معايا والله تبقى ا ل بكثير يتفننوا في كتابة الدرس يتفننوا الورد بألوانه كتابة على م خ ت ل ف ة ويبعتولي نسخه ويحطوها في رابط كم كلهم ويبعتولي يبقى مثلا تكون اخت كده أخ متفننه في ا ل ك ت ا ب ة والتنسيق وتكون مثبتش ورايا ك ل م ة وتكتبلي الدرس دا ه على ل وتورهولي النهاردة بالليل اليوم ليلا لو دخلت و وقت ر د في اي ي على الوورد وشغل ا ن حلو شجل حلو إ ذ ا ر أ ي ت ه ينشرح ع ي ي ن صدري لها ل كلها على الورد د دي ر و س ماشي ل يقول و ن من ن ة إيه رأيكم أ لها ها أنا لها بإذن الله من؟ غرام أنا غرام ربنا ويبارك فيك يا ا بإذن من رب طيب م يحفظك فيك جميل جميل جدا يلا يلا الله تاز رائع يلا بإذن الله. يلا. خ ل انا ص أ خ ت غ ر انتظر م أ ا أ ن منك هذا ليلا أ س ي ب ك لغايه بالليل وابعتيلي أ و ل م تخلصي ا على الخاص بس وان ل أ ن خلصت ماشي و أ ا إن شاء الله تعالى وقت ما أ د خ ل ب إ ذ ن الله تعالى أ ر ى هذا فإن عجبني إن عجبني ذكيتك أقول للإخوة إن أعجبني أعجبني ويعني عند أختنا أقول عم وجودة هتبقى مكتوبة ذكيتك يوم كل المحاضرات خلاص الله شاء غرام خ ل ايوه ص هيكتب كده تفريد مع... مش هيكتب الاخت اختلاط اتجال فهيتعملوا الدرس غرام برضو تريد ذلك. فهي... هيتعملوا رابط هيتعملوا رابط يعني ايه اللي هي هيتعملوا ماشي ماشي عشان انا اخشى بها مثلا كانت لا وخلاص لو ذلك وخلاص مشكلة بقولها بقول وخلاص مع مش مع من من ماشي ماشي كي ممكن رابط خلاص؟ مشكلة نقول واضح طيب الدرس سجل ي أ ح ب ا ب الدرس سجل ي كرام الحمد لله أ ن ا أ و ل ما أ ق و ل خلاص